أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أ ر ا د و ا الخروج لاعدوا له عدته ولكن كره ا ل ل ه ب ع ا ث ه م ف س د ق ه م وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما سادوا لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن لي الا في الفتنه سقط و ا وان جهنم لوحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسهم ك وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا ل ن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل ل م م قل هل ت ر ب ص و ن بلا الهدى الحسنين ونحن ن ت ر ب ص بكم أ ي ن تذكر الله موسوعه النابلسي فتربصوا و للعلوم الاسلاميه ن و م ا ل د ك ت محمد راتب ل م ن ه ب